ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوه من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو ان انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبْطِئُ النَّفْسُ إِنْ أَصَابَتُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ولא إن أصابكم فضل من الله لا يقولن لك ألم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما